Allahumma h-dina fi man hadayt wa fi wa tawallana fi tawallayt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 ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل هول وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك وَلَا ولا يرحمنا